بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ صَاد منزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين في منه كتاب صدرك يكن وذكرى به حرج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 فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرتك قال انا خير منه خلقتني, خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يقول لك ان تتكبر فيها فاخرج إ ن ك من الصاغرين قال انظرني إ ل ى يوم يبعثون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 كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم ا ع ب د ا ل ل ه ما لكم من إ ل ه غيره اني أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم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 أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء سميتموها انتم و أ ب ا ؤ ك م ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين فاجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين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 فكي باس على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم, لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم ب غ ت ة وهم لا يشعرون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 اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم القاسرون اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم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 قال ا ل م ل أ من قوم فرعون إ ن هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من أرضكم م ف ارضكم ذ ا ت أ م و قوم فرعون ن من إن أن من قال الملأ هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم أ يريد ر فماذا ت أ م ر و ن قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه و أ غ س ل في المدائن حاشرين ي أ ت و ك بكل ساحر عليم و ج ا ء ل س ح ر ة فرعون قالوا إ ن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين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 قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين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 قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أ ب غ ي ك م إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين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 ومن قوم موسى أ م ة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ط ا أ م واوحينا إ ل ى موسى إ ذ ا س ت ص ق ا ه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر ف ا ن ب ج ت ت منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل ن ا س مشربهم وظللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى ك ل و ا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 واسالهم عن القضيه التي كانت حاضره البحر إ ذ يعدون في السبت إ ذ تاتيهم حيتانهم يوم, يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 واتل َُ عليه ََِْ ا ل ن َّ ب َ أ َ الذي َِّ اتيناه ََُْ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا ف ا ن س ل َ ق َ منها َِْ ف َ أ َ ت ب َ ع َ ه ُ الشيطان ََُّْ فكان ََ من َِ الغاوين ِْ ولو ََْ شئنا َِْ لرفعناه ََََُْ بها َِ ولكنه َََُِّ أ َ خ ْ ل َ د َ الى َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ واتبع ََََّ هواه ََُ فمثله َََُُ كمثل ََ الكلب ان تحمل ع ل ي يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب ا ي ا ت ن ف ق س ط ا ل ق ص ص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا و أ ن ف س ه م كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون ولقد جرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها, بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أ و ل ئ ك كالانعام بل هم اضل أ و ل ئ ك هم الغافلون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 هو الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أ ث ق ل ت د ع و الله ربهما لئن آتيتنا, لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 وان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام أ ن ت م صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم من كنتم صادقين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 و إ خ و ا ن ه م يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و إ ذ ا لم ت أ ت ه م ب ا ي ة قالوا لو نجتبيتها قل انما أ ت ب ع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا ب ط ا ئ ر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون